ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقرون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم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 يَقُونَ ل إاجَن إلىلَ المدينَةِ لا يُفرْرِجََّ الأعَُّ مِنهَا الأذَل وَلَِّهِ عِزَّةُ وَلِرَسُونهِ وَلِمُؤمننين وَلَكَِّ المُنَافِقينَ ل يَلَمون يا أيُه أموالكم ولا وَلَا عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت وأنفقوا فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلاَ أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ قَاءَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَئِنْ أَخَّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ